انسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وام كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا يقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قرأ عليهم الْقُرْآنُ لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون